Jika langit berputar, فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك كلا, كلا من تكذبون بالدين وإن عليكم لها فضيل كراما كاتب إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغالبين وما وتملك نفسا لنفسا شيئا والأمر يومئذ لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيد الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا سنزلت الأرض زلزالها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أرحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليرقى I'm all